سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك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 لك الحمد كله أوله وآخره اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول وفوق ما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا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 وكلنا لك عبد اللهم لا مالع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذي الجد منك الجد أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحان من لبس المجد وتك رم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الله الرحيم سبحان الله الكريم سبحانك إلهنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أرأفك سبحانك ربنا ما ألطفك سبحانك وبحمدك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك توجهنا إليك توجهنا اليك اللهم اغفر ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار يا اجمعين وهب المسكين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا إلى من تكننا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي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 نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أي ينزل بنا سخطك لكن العتبة حتى ترضى لكن العتبة حتى ترضى لكن العتبة حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا ومولانا عبيدك بفنائك. إماءك بفنائك فقراءك بفنائك متسولون عند بابك إلهنا ومولانا رفعنا كفى الضراعة إليك فلا تغلن الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا تردنا خايبين ولا تردنا خايبين ولا عن باب جودك مطرودين اللهم يا إلهنا ويا مولانا اعفو عنا اعفو عنا تجاوز عنا اغفر زلاتنا استر عوراتنا أمحو خطايانا تجاوز عن تقصيرنا بيض وجوهنا, بيض وجوهنا أمحو خطايانا نقص حفنا يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله لا تطردنا يا الله لا تطردنا يا الله لا تبعدنا اللهم تقبلنا في الصالحين واغفر لنا وليابينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين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 يا من لا يرد السائلين يا من لا يرد السائلين إلهنا ليس لنا في الوجود رب سوى فندعوه من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود اللهم هذا الجمع اللهم هذا الجمع يرجو رحمتك ويخشى عذابك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلننا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير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 ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن شر النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين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 وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلا اللهم زيدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك واجعل حبك لينا أحب لينا من الماء البارد على الضمة يا أرحم الراحمين اللهم يا إله الأولين والآخرين أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا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 ومن أساءا إلينا ومن سئنا إليه اعترق قابنا من النار يجمعين اللهم إلهنا ويا رجاء نغفر لأبائنا وأمهاتنا خُصَّ منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعدق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا آباءنا آباءنا إلهنا أمهاتنا أمهاتنا اللهم إن لنا آباء وأمهات تحت أطباق الثرى اللهم إن استودعناك إياهم اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكًا وطيبًا اللهم يا إلهنا أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وارحمهم كما رحمونا واغفر لهم كما غفروا لنا اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل من وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم واجعلنا بعد فراق الوالد خير الوالد للوالدين دعاءً وصلةً وصدقةً وذكرًا وبرًّا وإحسانًا يا أرحم الراحمين وجمعنا بهم في ذار كرامتك مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين على سرور متقابلين اللهم يا إلهنا ويا رجاعنا أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أمنوا وسألوا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته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 ولا مسحور إلا فككت سحرا ولا مسحور إلا فككت سحرا ولا مسحور إلا فككت سحره ولا معيون إلا شفيته اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدمي تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز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 اللهم اغفر له ولوالديه وللمسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم اغفر لاموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم